وَنَجْعَلُهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَمْكِنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِي الْعَوْنِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِمَّنْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ إن شاء أرضعيه فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا أعدوه إليك وجائلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون ومان وذوده ما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن فَعَنَا او نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فَؤَادُ أُمٍّ مَّسْفَرًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي هَذَا فَذَكَرَتْ بِهِ عِنْدُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ